Tiada seorang pun yang berbuat salah, tiada seorang pun yang berbuat salah, إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا عادت بينكم إذا حضر أحدكم للموت إذا حضر أحدكم للموت حين الوصية ثنان ذا وعده وَخَرَّنِي مِنْ غَيْرِكُمْ أَخَرَّنِي مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ انْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسما لبالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن لاثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثم فآخران يقومان ما قامهما فآخران يقومان ما قامهما من الذين استحقوا قَعَلَيْهِمُ لَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها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 يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام